بل ت أ ت ي ه م بغته فتبهتهم, فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم, ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا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 قل إ ن م ا أ ن ذ ر ك م بالوحي ولا يسمع ص م الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ولئن مستهم ن ف ح ة من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا إن